بسم الله الرحمن الرحيم أَلِثْ لَهُمِّينَ تلك آيات الهتاب الحكيم هدى ورحمة للمسطين الذين يقيمون الصلاة ويؤسون الزكاة وهم بالآفرة هم أولئك على هتهم من ربهم وأولئك هم المطلحون ومن الله من يشتر لهو الحبيب ليضل عن سبيل الله بغير علم لِيُضِلَّ عَن سبيل الله بغير ظَلَمُوا وَيَحْشُرُهُمْ يَومَ أولئك لهم النَّارِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لم كأن في أدنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حفظوا الله والعزيز الحكيم بالله السموات ولغير ذلك غير الذي ترونها والقاتل الاضطر واسيا ان تنيد لكم وبث فيها من كل جند وانزلنا من السماء ماء فانبتنا بها من كل زوج كريم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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَتْ لِطَمَأْنِهِ وَهُوَ يَعْزُبُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَالِوالِدَانِ فِي عَمَلٍ مِّنَ الْإِحْسَانِ وَلِوَالِدٍ كَانَ لَهُ الْيُمْنُ الصَّالِحِ وَإِن جَاهَدَتْ عَلَىٰ أَن تُبْدِ بِكَرِيمٍ لَّسَنَدَهُ عِلْمٌ فَلَا تَخْفَعُهُ وصاحبهما في الدنيا معروفا واستبع سبيل من أناف إلي ثم إلي مرجعكم فأنسبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكمت طال حبة من قربل فتكن في صفرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من قربل فتكن في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير يا بني أقلص صلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وافدف على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحف خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاك إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقِفْ بِسِيمَجِ تَوْقُفٍ صَوْتٍ إِنَّمَا أَن تَرَى أَصْوَاتَ الْحَمِيرِ أَرَأَيْتُمْ هَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ تَخْرُجُ لَكُمُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرَاقِ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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عداد السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مخفل فقد استمسك بالعروة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعهم سنلذعهم بما عملوا إن الله عالم بذات السرد نلذعهم قليلا ثم نقضهم إلى عرب الغريب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إن الله قل الحمد لله بل أثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة الأخلام والبحر يمزه مِنْ بَعْدِهِ سبعة أبحر والبحر يمسه من بعده سبعة أدحر مما نجد الكلمات الله إن الله عزيز حكيم لا خلفكم ولا بعثكم إلا كنس واحدة إن الله كميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون قدير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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ من شَكُورٍ وَإِذَا وَشَيَهُمْ مَوْتٌ كَذَلِكَ نِدَاعُ اللَّهِ مُخْرِقِينَ لَهُمْ ذِكْرًا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِئْرِ مِنْهُمْ مَقْتُصِدًا وَمَا يَضِيقُ بِآيَاتِنَا لَا كُلُّ خَاسِرٍ كَذُوبٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تقض أنكم الحياة الدنيا ولا يقض منكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تسب غدا وما تجري نفس بأي أرض ان تموت إن الله عليم صبير